Hello. Uh... فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرضا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقذيبا إن أعرضوا فقل الأرض كم ZANG EN and فأخذتهم صائقة العذاب Dank called oh, oh. وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمركم ولا أبصاركم, ولا أبصاركم ولا موسوعه النابلسي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسمين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم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 ودخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغو لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولا ناجيا ولا ناجيا كانوا يظلمون ذلك جزاء أرداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء Oh إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا، أن لا تخافوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الأسنة ولا السيئة إذ فربي التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي أمين وما ينقطع إلا الذين صَبَرُوا وما ينقطع إلا الذين صبروا إلا ذو أرض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي برو فالذين عند ربك يسبحون له فالذين عند ربك يسبحون له امون ومن آياته انك ترى الارض خاشعا ترى الأرض وخاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لموض إنه على كل شيء قدير إن الذي أفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي أَمِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا إن الذين كفروا بالذكر ان للرسل من قبل قَدْ آتينا مُوسَى الْكِتَابَ فَحُرِفَ فِيهِ وَلَهُ لَا كَرِمَةٌ وَإِنَّهُمْ لَفِي لفي شك منه مريب أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة. وما تخلص لا تضو إلا في وَيَوْمَ ويوم أَيْنَ أين شركاء <سؤال> <سؤال> <سؤال> صل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص <لا> ان من داء الخير خير وان مما سهم شم فاء نسقن ما تمنى من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما قائمة قائمة ولئن جعت إلى ربي إنني فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نظروا Girl حتى يتبين لهم أنه الحق، أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنْهُ